Well, ينصركم عليهم ويشف صدور قومهم القفار للجميع نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حلين إذ أعجبتكم كثرتكم فلن تظن عنكم شيء وقوم فلن تغن عنكم شيء قول <تصفيق> Täytyykö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 Si ตn la mm <laughs> Kiitos. Oh. خذ من أموالهم صدقة تطيرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاة تسكن لهم والله سميع عليم ألم يعلموا أن الله هو يقبل توبى عباده Oh فتردون إلى عالم الضيب والشهادة فينبئكم أحبهم <تصفيق> رؤوفا